إ ن الحمد لله تعالى نحمده و ن س ت ع ن ه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل ي له من يملي فلا ه ذ د ي له و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريكه و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ومصلى على محمد وعلى ال محمد كما صلى الله تعالى إ ب ر ا ه ي م وعلى ال إ ب ر ا ه ي م في ا ل ع ا ل من ي إنك وبارك حميد مجيد ع ل ى محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ب ا ر ك ت ع ل ى إ ب ر ا ه ي م و ع ل آل ى إ ب ر ا ه ي م في ا ل ع ا ل م ي ن إنك ح م ي د م ج ي د وبعده أيها ا ل ك ر ا م باب ب ا ا من ن صلى ل س ج م ا ع بعد ة ذ ه ا ب ا ل و ق ت ح د ي ث 296 حدثنا معاذ بن ف ض ا ل ة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أ ب ي س ل م ة عن جابر بن عبد الله أ ن عمر ا بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما ك ن ت أصلي العصر اصلي ل ع العصر حتى كانت الشمس تغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها وطبعا من قسم النبي نبي واسي عمر يعني أ ن ا بر زيك يا وهذا من حسن أ خ ل ا ق ه صلى الله عليه وسلم ل م و س ا س ا ل أ ص ح ا ب قال وطبعا اقسم النبي من غير ان يعني يعني يطلب ع ن ي يعني منه احد القسم وهذا جائز سنقول في الفوائد والله ما صليتها فقمنا إلى ب ط ح الى ن بطحان يعني حديث دوادي معروف وفي يعجز ع ي يذهب ك م من إ ل بطحان فتوضا ي ب ناقتين ك م ي ي يعني ت ن للصلاه وتوضا ا ل م ل ا ه فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب الجزء ا ل أ خ ي ر ده عليه إ ش ك ا ل فقهي عجيب م ع ر ك ة يعني ارى الدماء طبعا الدماء هنا الحبر يعني ي س ي ل في هذه ا ل م ع ر ك ة حبر ما يعني مداب ملوش نهايه يعني أ و ق ف ن س ا ء ا ت ط و ي ل ة يعني وانا جالس في مكانه مش عارف حتى غ ي ر مكان يعني شفت المعركه ح ا م ي ة الوطيس ل ك ت متنشط قوم المكان زي المعارك بالظبط لان طبعا العلم يعني هو أ ش د من الجهاد يعني لان هو الجهاد ا ل أ ك ب ر كما قال النبي صلى الله م راجعنا من الجهاد ا ل أ ص غ ر الجهاد ا ل أ ك ب ر وهذا قول ل ل ه تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا فجهاد العلم أ ق و ى و أ ف ض ل وأفضل من جهاد السيف لان م ع ر ك ة الامام مش خ د م الفجر العصري طب انت هتزاكر من فجر العصر بس انت بتذكر في كل عصر يعني حياتك كلها ع ي ل وخد ا بالك م ع ر ك ة بدر كالساعتين او ثلاث ودي م ع ر ك ة بدر اللي ذكرها طار في التاريخ وفي الدنيا وخد ا بالك يعني اي م ع ر ك ة يعني ذكرها سوايعات قليله يا عم شيخ الاسلام بيقول يعني وجهاده العلمي لا يحسنه كل احد ولكن جهاده السلفي يحسنه كل احد كل واحد يرى فيمسك سيف ويضرب لكن جهاد العلم و ا ل م ن ا ظ ر ة والتحقيق والاستنباط والاستدلال ه ل يحسن كل أ ح د كانت ت الامه ا م عالمه طبعا اذا هذا أ ص ع ب جهاد و أ ج ر ه أ ع ل ى يكفي أ ن ت هذه المذاقات العلم تسبيح كل مذاق تسبيح الناس ينامون و أ ن ت ت ص ه ر على هذا العلم كل ده قيام لليل ل و ص ه ر أنك تصهر ليس لنفسك ولكن تصهر ليس لله تعالى يعني من قام الليل هذا يقوم لنفسه ولكن من ذكر العلم لا يذاكر لنفسه ولكن ل ل ا م ة فلذلك هنا ا ل م ع ر ك ة يقول فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب يبقى صلى العصر وبعدين صلى المغرب ا ل م ع ر ك ة هنا ي ق و ل ك صارت ترتيب ل ل ث و ا ئ ت واجب اول ف ا ئ د ة يقول لك الترتيب و ا ج ب لانه صلى العصر وبعدين صلى ليه صلى المغرب واخذ بالك فيبقى الترتيب ا ل ف و ا ئ د ده واجب ده اول ف ا ئ د ه خدوه ا ل ج م ا ع ة قال لك لا زي الشافعي وغيري قال لك لا الترتيب ليس واجب ج م ا ع ة انقسم ا ل ج م ا ع ة الى مجموعتين كبار جدا وكل واحد ما ح ج ة طبعا هنشوف الكلام ده في الفوائد وطبعا هنحقق المس تحقيق العلمي يعني ك م ا يعني س م ع ن أ خ ذ الفوائد على س ر ع ة كده الفائده ا ل و ل ى فيه جواز سب المشركين سب المشركين و ل ع م ه م وكان أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه يلعن ا ل ك ف ر في ا ل ق ن و ن فيقول اللهم ل ع م ا ل ك ف ر ولعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لما قال لعنق الله على اليهود والنصارى اتخذوا ايه قبور ا ب ي ا ء ه م ايه مساجد مش كده ولا ايه فطبعا هذا اللعنه م و ج و د ة والله تعالى لاعنهم سبب ل ا ع ن ه كانوا لا تنهون عن منكر فعلوه فطبعا اللعنه واضح ولكن هذا اللعنه اليه ب و ا د ح اللعنه في كتاب الله تعالى ف ي س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ل ضوابط فهذه ضوابط خطير اللعنه ل ذ ك ا ن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا لعن العبد شيئا سعرت ا ل ل ع ن ة إ ل ى السماء فتغلق السماء في وجهها فتنزل إ ل ى ا ل أ ر ض فتغلق ا ل أ ر ض في وجهها ا ا ل ب ن فتذهب إ ل ى الملعون ف إ ن وجدته اهلا لذلك دخلت فيه ف إ ن لم تجده فراجعت لصاحبها كلام خطير كلام خطير جدا و ل م ا ء يعني بيقول لك لو لعن بتلعن على العموم لا تخصص في اللعب اللهم لعن الكفره اللهم لعن الظالمين اللهم لعن الزنا اللهم لعن كذا لكن لا تخصص ا ل ل ع ن ة في إ ن س ا ن العلماء بيقولك هذا ا ل إ ن س ا ن قد يتوب قد يتوب ف أ ي ن ترجع لعنته ترجع عليك و إ ذ ا لعنت فلعن كافر قد مات ولا تلعن كافر حي ل أ ن ه قد يعني يسلم ويؤمن بالله تعالى ل أ ن ك لو لعنت ك ا ف ر ح ي فقد حبست ه في ا ل ل ع ن ة وحكمت عليه بالكفر ل ل أ ب د ل أ ن اللعنه و الطرد من رحمه ة ا ل ل ت ع الله ى و ا ل ل ملعم فلان يعني طرده من تعالى ه ي ن ي ل يؤمن ي ما أبدا س م ما يسلمش, ما يسلمش. لا يؤمن ش لا ولذلك ن ه النبي القرآن ذلك ولذلك نهى النبي ذلك. فاسب ل الذين يدعونا من دون الله فيسب الله إيه عدوا بغير علم ي د ع لما تلاقي واحد بيسب الدين من المجرمين تقولوا ما يسبش الدين يقولك وانت راخر اقولك لا انت منتش دارس لو انت عارف شقه المسائل ودارس يعني ما ت ج ل ؤ ش هو سخن كده و ا ي عشان خ ط ر ما يسبش بدينك انت راخر كمان لان هذا كفر بالله العظيم وهذا يستوجب القتل فلابد أ ن يعني تديله يعني شيء ف ا ل م س ا ل ة يعني هيا فالملعون لا تلعن معروف شيء م ع ر ف ة يعني فلان أ و علان أ و ت ر ت ا ن لا تلعن فلان أ و علان أ و ت ر ت ا ن واللعن يكون للجماد والحيوان و ا ل إ ن س ا ن يعني ممكن تلعن د ا ب ة ممكن تلعن ش ج ر ة أ و تلعن بيت أ و مكان فطبعا يعني ا ل ل ع ن هنا ل ه شروط و ي ت ر ق ب علي ه ا ح ك ا م ل ه شروط و ي ت ر ق ب علي ه ا ح ك ا م ولا بد ان تنتبه يعني لاتلعن كافر امام ا ب ن ه لدمكن م ي س ي ر ه ومكن م يلعنك او يلعن لبك ا او كده و د ه حصل مع او بكر الصديق من ر س ل م ه وراء ا ل ط ا ي ف كان مع ه بك في سفر فقال قبر من هذا يا ب ا ب ك قال هذا قبر سعيد بن العاص هذا الكافر كان ر أ س ا في الكفر كان ابنه معه طبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو يعلم ب ج ى الادب فجمع ا ابنه ب يقول له ايه قال يا رسول الله كان يطعم الطعام و ي خ ر الناس وكان أ ب و هذا لا يفعل شيء من ذلك ي ب ج ا ب ل نفسه ا ل ش ت ي م ة فقال صلى الله عليه وسلم لا يلعن أ ح د ك م كافر حتى أ م ا م ابنائه حتى لا ي غ ي ب ه م فيرد عليه ا ل ل ع ن ة و ا ل ق ض ي ة و ا ض ح ة لما الرجل يقول له أ ي ن أ ب ي قال في ا ل ن ا م قال هو ابوه ل أ ن الانسان مناخره ي تسخن حتى لو كان أ ب و ه يعني ع ب د حبشي ء بابه بيزعل عشان ولو كان بيطهر مسار بابه يزعل عشان فمايصحش ان انت تت تكلمه ت عن ابائه ب ا ل ت ن ق ي س لانه هيرد عليك هذه, يعني هذه المسائل وهذا من تعليم النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يا اخي صفات الملعون صفات التي يقول عنك ل ا ز ا ل كفر او ا ل ص ف ة ا ل كفر و ا ل ب د ع ة والفسق العلماء بيقول لك لا ترع ى مبتدعا ل أ ن الحكم ب ا ل ب د ع ة حكم قياسي ع ن ي ممكن الحكم لا ينطبق عليه يمكن ع ن ي م يفعل ا ل ب د ع ة ولا يفعلها أ و قياس ا ل ب د ع ة عليه غير منطبق ف ت ب د أ ل ع م ه إ ن س ا ن يعود عليك اللعب الذي اذا لعن الانسان انسانا اما هو ملعون او خار عليه رجع عليه اللعن يعني هكذا يعني واللعن ثلاث مراتب اللعنه بالوصف بالوصف العام لعنه الله على الكافرين لعنه الله على الظالمين على الزناه على العصاه لعنه الله على الفسقه والمبتدعين ا ل ص ف ة ا ل ث ا ن ي ة ا لعن ل ب صفه ة اخص فلعن اليهود والنصارى. لعن الله, الله المصورين فهذا لعن ايه اخص ل قليلا من الاول في خصوصيه ش و ي ة لعن الله المصورين لعن الله المصورين لعن الله ا ل ن ا م ص ة و ا ل م ت ن م س ة لعن الله اليهود والنصارى المرتبه الثالثه لعن الشخص ذاته لعن الشخص وطبعا لعن معين فيه خطط شديد كما هو يعني معروف ل أ ن التهامه بالكفره هكذا يعني و أ ج م ع المسلمون قاطبه على تحريم سب المسلم والدعاء عليه باللعن ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحريص الصحيح مسلم لعن المسلم كقتله لعن المسلم كقتله يبقى اللعن هو القتل ب ت ل ع م ي ب ق ى قتلته وحديثنا ا ل ب ي صلى ل ل عليه وسلم ه قال ليس المؤمن باللعان و ر ا بالطعام ليس المؤمن يعني هذه ا ل ك ل م ة تخرجها من لسانك تماما لا يجوز أ ن تجعل هذه ا ل ك ل م ة في لسانك ولكن يجوز انك تلعن أ ص ح ا ب ا ل أ و ص ا ف ا ل م ز م و م ة كالظالمين والفاسقين والمصورين وامثال هؤلاء أ م ا المعين فلا بد أ ن تبعد عن هذا, هذا اللعب اخرج أ ح م د في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم من لعب شيئا ليس له ب أ ه ل أ ي ليس للعن ب أ ه ل راجعت اللعن عليه و أ خ ر ج الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيل ولعن ا ل و ا ص ل ة و ا ل م س ت و ص ل ة و ا ل و ا ش م ة و ا ل م س ت و ش م ة والمتفلجات بالحسن هكذا يعني الحيوان الملعون أ و الطير الملعون لا يجوز أ ك ل ه ولا يجوز ا ل ا س ت ف ا د ة منه لا يجوز أ ك ل ه ولا يجوز ا ل ا س ت ف ا د ة منه يعني في سفر جيوسون كانت ا م ر أ ة تركب ن ا ق ة فلعنتها فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذه هتلعن الناقه لا تصحبنا ناقه ملعونه خذي رحلك وعريها يعني خذ اللي عليها وخليها عريان ودعيها ر أ و ه الحديث بيقولك تمشي بقى تخش كل ح ت ة ي ط ر ض و ه ا ومحدش بيكلمها لا حد ب ي ا خ ذ لبنها ولا بيشرب لبنها ولا لها ع ل ا ق ة ب ه م يعني هي ع م ل ت م ش ى مع ليبل تروحي مع ليبل يمين وشمال وكل ما تروح عند ج م ايه يطردوها ل أ ن ه ا ناقه ملعونه يبقى الشيء الملعون لا يستفاد لا بلحمه ولا بثمنه بعض اهل العلم يقول يجوز ذبحها و أ ك ل ه ا ولكن طبعا ما فيه اللعنه ا دعوها فانها م ل ع و ن ة ولكن هذه ا ل ع ق و ب ة ع ق و ب ة ا ل ل ع ن يعني الا ي أ ك ل لحمها ولا يشرب لبنا ه ولا يركب ظهرها ولا يستفاد منها ب أ ي و س ي ل ة من الوسائل ف ش و ف بقى انت راكب حمر والله يلعنك يبقى انزل عليها وسيب جا موسى بتاعتك بتلعنها يبقى ارميها بقى وسيبها ت ارميها بحال واخذ ذلك لا ت ش ف ب ل م ن ه ا ولا ولك ا شيء اخر بيه لا يجوز لك ان تتعامل معه وطبعا البعض ممكن ب يعني ايه يعني بيقولك الله ي م ع ل ه ي ن ع ل ه يلبسه نعل يعني من باب يعني ايه ي عاوز يفسد الكلام يعني نقول له يمينك على م ا ش د ق ك صاحبك والله يقول مهما تقول هي لعن يبقى إ ذ ا في ج و ا ل سب المشركين و ل ع ن ه م وطبعا أ ب و هريره لما كان بيقنط كم هو بيقنط ويقول اللهم لعن الكفر الذين يصدون عن سبيلك وده طبعا في رمضان في القنوت الناس كلها تقول كده يبقى ا س م و ا ا ل ل ع ن ة ل ا ي ه ا ل ع ن ة لكن ا ل ل يجوز ي التخصيص باللعن ة ل أ ن التخصيص باللعن ة ممكن هذا الرجل يرجع اللعن ة عليك أ ن ت يبقى أ ن ت ا ل غلطان في ا ل م س ا ل ة الفائده ا ل ث ا ن ي ة في جواز الحالف من غير استحلاف وده كلام النبي لعمر يقول والله ما صليت النبي بيحلف يعني ماحدش حلف النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ج ا ئ ز انسان يحلف بغير ايه استحلاف شفته فين والله ما ش ف ت والله ما شفته, شفته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما صليت مثلك يعني في جواد الحالف من غير استحلاف اذا ثبت في ذلك م ص ل ح ة كتوكيد امر او ز ي ا د ة الاطمئنان او نفي توهم ونسيان فاذا ابتلت فيه د ل ا ل ة على م ش ر و ع ي ة الجماعه ع ل ف ا في الفيل في الرابع فيه امتداد وقت المغرب الى ن ه ا ي ة الشفق الاحد استدل ذلك بانه صلى العصر وبعد ما صلى العصر صلى المغرب طيب ج م ا ع ة قال لا د ب أ ن ا أ ص ل ي أ ص ل ي العصر لو ضاق الوقت يعني يعني لو باقي حصل فرد واحد أ ص ل ي لي العصر ولا المغرب فيه وقت ضيق لا يسع إ ل ا ص ل ا ة واحد نعم هصلي ايه المغرب طب والعصر ب ع د ه ا ل م ع ر ك ة بقى بتقول ايه بيقولك ل لا ده هو يصلي العصر الترتيب يصلي العصر ف ب ي خ و ن ا ه هو هيصلي العصر و هيطلع وقت المغرب يبقى صلي العصر فائته و يصلي المغرب ايه طب ما تسيبه يصلي ح ا ج ة ح ا ض ر ة ما تسيبه ياكل حاجه طازجه وتفرج ا ل ع ص ر دي ما تصرف ليه معركه بقولك ل تسعد شوف ا ل أ ح ب ا ر نزله بالسيد ده يقولك ل لا ده هو يصلي بالترتيب يصلي العصر طب ما وصل العصر خارج وقت ا ل ن غ ر ب يبقى ي ص ل ي ه ا ايه ف ا ي ت ه يبقى ي صلي العصر ف ا ي ت ه وصل المغرب ايه نقوله ياخد ح ا ج ة ت ا خ ذ يا عم خليه يصلي المغرب هذا وبعدين يتصرف بعد كده يصلي العصر ده الواجب واضح الكلام ولا ايه يعني اذا ضاق عليه اذا ضاق الوقت يبقى يصلي المغرب في وقته ويبقى يصلي ي ص ر ف معه مول فات المعصر خلاص يعني أ ص ل ا فات يصلي بعد العشاء بعد الظهر بعد الرعي واي وقت انتهى موضوع هكذا يعني يبقى فيه امتداد وقت المغرب إ ل ى غياب الشفق ل أ ن ه قدم العصر ولو كان الوقت ضيقا لبدا بالمغرب لو كان الوقت ضيقا ه ي ب د أ بالمغرب لأنه ممكن مش هيبايع وقت صلاه حاضره ب ه ب ف ا ئ د ة مش ممكن يعني الخامس في الفوايد في ه دليل على عدم ك ر ا ه ي ة من يقول ما صليت كانوا ي خ ل ي ك و ا لك انا ما ص ل ي ت كده ما صليتش دي يعني انتا حنتعلم معنى ا ل ح ك م على عد ترك ا ل ص ل ا ة فكانوا بيتجنبوا هذه الايه ا ل ك ر م ة فكان ب يجيب ا ل ك ل م ة ب ت ا ع ك ن م ا أدرك أدرك أدرك ما ويتجنب ك ل م ة إ ي ه يعني أ د ر ك ص ل ا ة أ و ما أ د ر ك ففيه دليل على عدم ك ر ا ه ي ة من يقول ما صليت وروى البخاري عن ابن سيرين أ ن ه كره ا أ ن يقال فاتتنا البخاري برضه ما كانش عايز يقول فاتتنا وليقل ندرك وطبعا ندرك ا ل ك ل م ة ع ب ا ر ة ع ل ى المطلوب ولكن ل ك ل م ة فات و ك ل م ة م تصل لان الكلمتين فيهم يعني آه معنى آه ترك الصلاه قال البخاري رحمه الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو اصح وده دائما منزع أ ه ل الحديث و ط ر ي ق ت ه م ا ل ث ا ل س فيه م كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم ا ل أ خ ل ا ق وحسن ا ل ت أ ن ي يعني كان ا ل ر ز ا ن ة وحسن ت و و ج ل ا ل ت أ ن ي ومكارم أ خ ل ا ق يعني ب ي و ا س ي عمر ب ق و ل أ ن ا والله م صليت العصر قال و ه انا زيك يعني ب ي و ا س ي ه يعني من باب ا ل ي ع ن ي ما انا م ث ك و ا ل م س أ ل ة سواء و はこのように言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこ ا を言うことを言うことを言うことを言うことを言うこ و を言うことを言うことを言うことを言うことを言う ا とを言うことを言う ا とを言うことを言 ي ことを言うこと والليث وقال به ابو ح ن ي ف ة رحمه الله تعالى ومالك واحمد وابن ع م وقال بغير الترتيب و أ ن ه ي د و ن الترتيب غير واجب طاووس اليمني ا و ا ل إ م ا م الشافعي وابو ثور وابن القاسم وسحنون المالكيه وقالوا لا يسقط الترتيب بالنسيان ولا بضيق الوقت ولا ب ك ث ر ة الفوائد يعني الترتيب مش هيسقط حتى لو بالنسيان ولا بضيق الوقت ولا ك ث ر ة الفوائد طبعا من ا ل إ م ا م الشافعي بيقول له هب ان الرجل عليه ا ل ص ل ا ة من عشرين سنه ة يا هيدي يقول الرجل ساب صلى من عشرين س ن ة فاتيته صلى من عشرين سنه قولي بقى يعمل ايه فاصليها وخلاص ولا أ ص ل ي ه ا وارجع بقى ايه أ ص ل ي لعشرين سنه يعني كلام ولذلك كما قلت لكم اللي هيمشي ورا كلام الفقهاء مش ه ت ع ل م فقه ابدا ليه ل ي ن طبعا كل واحد بينصر مذهبه وبيينصر المسائل الحديث اللي بعد كده البخاري ه ي بسهم واحد بس يسقط ا ل ف ر ي س ة م ج ن د ل ة في دمائها وده ع ا د ف اهل الحديث هو ما بيخدش غير سهم واحد بس يعني مش هيشتغل بقى بخمسين سهم ولا ميه سهم ده هو سهم واحد و ت ف ا ج أ بان القتيل نزل على طول وطبعا هذا من ا ل ب ص ي ر ة ا ل ع ا ل ي ة اللي ربنا يعني أ ع ط ا ه ا اياهم و ل ف ه م ه م لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن كل ما ب ت ع ا ش ر النبي صلى الله عليه وسلم م ع ش ر ة ط و ي ل ة النفس يبقى أ ن ت فهمت كلامه لما ت ق ع د مع واحد م د ة ط و ي ل ة جدا وفهمت ط ر ي ق ة أ س ل و ب ه في الكلام لما تسمع منه كلام يبقى أ ن ت فهمت إ ي ه كلامه او هو يقصد إ ي ه بالكلام ولذلك ت م ي ز ة المحدثين إ ن طبعا حياته كلها ع ي ش مع النبي صلى الله عليه وسلم كحديث و ك ث ي ر ة ك ر ا ق فبالتالي ي فاهم كويس ق ص د النبي صلى الله عليه وسلم إ ي ه ق ص د إ ي ه المطلوب من الكلام بعكس اللي هو طبعا بيتعامل معه يعني ب ا ل إ ي ه يعني بالكاد أ و بالنادر وعيش حتى كلها ب ا ل أ ر ا ئ ي ا ت و ا ل أ ر ا ئ ي ا ل ف ق ه ي ة وجماعه ي ي ع ن ا ل تحته سواء حنفي أ و شفعي أ و ملكي أ وياتهم أو و أو وقفوا عند كده ده انت بتلاقي الاحناب بقى راحوا فلان وفلان وفلان وفلان بقى تقسموا مشايخ زي أ ب و يوسف وغيره بقوا مشايخ ت ا ن ي ن فرعيين لما بقى المذهب بقى المذهب حوالي خمسين مذهب طب هتتمشي ازاي مع مين واحيانا بعض الـ الـ الـ الـ الكبار المذهب الكبار دخلوا اراءهم في المذهب ذاته و بدا هو دا المذهب الذي يتمذهب به يعني ذكر ربيع المرادي مع ا ل إ م ا م الشافي و غ ي ر ه هكذا يعني الثمن في الفوائد والكلام د ه مهم جدا عشان هنعوزه قدام لو أ م ل ن ا م ع ر ك ة بيننا وبين اثيوبيا في الجنوب و م ع ر ك ة بيننا وبين إ س ر ا ئ ي ل في الشمال وشغلونا عن الصدق كل اللي حصل إ ن إ ح ن ا بنليك فيه ده كان قبل غزوه بالمصطلق يعني قبل ما تنزل غزوه الايه صلاه الايه يعني لو جات صلاه الخوف كل الكلام ده ملوش ا ع ي لازم ولا ا ي ا رايكم يبقى قبل الكلام ده كله سببه ان كان قبل صلاه الايه خليك فقير يفهم كان قبل صلاه الخوف يعني كان صلاه الخوف موجوده بغض ا ل أ ح ز ا ب ما كناش تعبنا التعب اللي إ ح ن ا ايه شفنا نرتب الفوايد ما نرتبش الفوايد ده واجب ده مش واجب ولكن بعد ص ل ا ة الخوف انتهت ا ل ق ض ي ة ما فيش تجميع ص ل ا و ا ت ولا ن ق د م نجمع ص ل ا و ا ت على بعضها ولا ص ل ا ة يوم كامل إ ل ا إ ذ ا كنا مضطرين كما س ن ف ع فالثامن في الفوايد كان ذلك قبل ص ل ا ة الخوف فكان ا ل ت أ خ ي ر عذرا ت أ خ ي ر صلاته والفوائد كان ع ذ ر طب بعد صلاه الخوف يبقى ع ذ ر لو ت أ خ ر ا ل ص ل ا ة يبقى عذر ن د ك ع احنا بقول ايه تاني خلي بالك تاني كان ذلك قبل صلاه الخوف فكان ا ل ت أ خ ي ر يا ت أ خ ي ر ا ل ص ل ا ة كان عذر هل بعد صلاه الخوف ا ل ت أ خ ي ر بقى عذر لا لان ا ربنا يقولك ف ر ج ا ل م ا ويه يعني ما ا ش ت ر ط ش انك تجي ببجر خ ط ت ك على س د ر ة لا انا ما ا ش ت ر ط ش ببجر فرجالنا وركبانا وانت راكب بتصلي وانت ماشي بتصلي والكلام د ه عمله عبدالله بن منايس في غزوته لسفيان الغزلي وهو ماشي يقول لو انا صليت ا ل ص ل ا ة ا ل ع ا د ي ة هيكتشف ان تبع محمد يبقى هيكت على جبت واخبالك إ ن م ا أنا قلت أ ص ل ي وما ا ي ح ش وقت و أ ن ا ماشي وماشي عمال ايه يعمل كده يبقى طبعا مو معرفين صلاه محمد ب يكبر يرفع ي ن ه على الحزب و ا ن ي ن ويركع و ي ز ج ط ومعرفين الكلام العادي لكن خلي صلاه الخوف د ي سري بيني وبينه ل أ ن ه مش هيفهموها طبعا يعني إ ذ ا صلى زي صلاه محمد يبقى له وقت يرعب لكن هو صلى صلاه الخوف ده عبدالله بن و ن ا س بيقول فكنت أ ش ي ر ب ر أ س ي و أ ن ا ماشي بيجري على اخره لانه طبعا ه ي ك ف ل ا ل م ع س ك ر المغرب هيدن والمعسكر هيدفل يبقى مش داخل يبقى يبقى يبقى يبقى يمسكوه هيموتوه هو عاوز يدخل مع الداخلين يبقى واحد من الجند من العساكر اللي جوه فاخد يشير بايه شفت الجند دارسه ازاي عساكرنا ل ل أ س ف ما تعرفش الكلام شوف عبدالله بن ه ا ن ي س وخلص و ل على العصر كات شمس ك تغرق شوط ا ل ع ص ك ر عمال ب ج ا ايه ينقر وشمال ونيه الحجاج بن يوسف كان بيخطب لحد المغرب ع ب د ا ل ل هناك امر يمكن ان يكون هناك امر ي ص ك ن ان يكون هناك امر يمكن ا ب ي ك ل ن هناك امر يمكن ان يكون ه ل ا ك امر يمكن ان يكون ه ا ل ا ه ر ع م ك ن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان ي ه و ن هناك ا ل ل ي ه ك ن ان يكون هناك امر ج ب ك ن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر ي م ك ا ل يكون ه ن ا ل ع ص ر ف ا ل ص ح ا ب ة و ا ل ت ا ب ع ي ن ك ان يكون هناك امر ي م ك ا ي ه و ه م ن ا ع د ي ن وطبعا ده جاهل مش عارف ايه اللي بيحصل قدامه هتلاقي ب ي ق و ل ده بيفجر ولا بينام ولا حاجه كده فصلوا الظهر وصلوا العصر ووجعوا م تكون العالمان م ا الاماكن ص ب يبقى بتصلي ة ط ي ا ر ة م ك ن نفس تصلي ل ل ص ا مش هتلزبه ترك وانت جالس على كل في نفس المكان لو انت بسافر في ا ل س ي ا ر ة سفر طويل بتوم نفس ن الحال يعني اذا فقه السره لابد تتقنه تماما لانها هي العباده التي تمثل التوحيد هكذا يعني. يبقى كان ذلك قبل صلاة الخوف معلومة ل كما ا في هي ر من كان ا ا ل ت س عليه في ا ف ا كان ئ د من ع ل ص ل ا ة و ا ح د ة لم ي أ م ر ه الله تعالى ب أ ن يصلي ز ي ا د ة عليه يعني أ ن ت عليك ص ل ا ة واحده المغرب ابدا وعليك ص ل ا ة العصر تقول أ ن ا أ ص ل ي المغرب وارجع أ ص ل ي العصر ب ع د ه أ ق و ل لك ليه ي ق و ل هذا الترتيب معنى انك ستصلي العصر بعدها يبغى تصلي المغرب ت ا ن ي يعني عجبت ص ل ا ه الليل بقى في الصلاه اللي فاتتك دي واخد ب ل ك يقول لك لا اسمع بالكلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ي ن ه ك م الله عن الربا ويقبله منكم انت ب ت ص ل الصلاه مره واحده ص ل ا ه مرتين ليه يعني ا ت ص ل ا مره وبعد ص ل ا ه مره ث ا ن ي في الترتيب يبقى ص ل ت ا ص ل ا ه م ر ه مرتين ي ن ه ك م الله عن الربا و ي خ ب ا ل ه منكم لا يجوز العاشر في ا ل ف و ا ئ د فيه جواز ت أ خ ي ر ا ل ص ل ا ة عن وقتها بعذر لان النبي صلى, الله صلى, ما صلى العصر ل ه ل وسلم ي ه ل الا بعد المغرب خصوصا في وقت القتال عندما ت سقط أ وقت س ط و ق ا ل ف ر ي ض ة وهذا ل ق و ل تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ي ع فيه ترتيب بين الفوايد ت فان ي يبقى بد النبي ل ي ايه م ا ل ي لا ه من بين فإن النبي الترتيب الترتيب الفوايت في صلى الله عليه وسلم قدم العصر وهي فائته على المغرب وهي ح ا ض ر ة كذلك الفوائد بعضها مع بعض تقدم ا ل أ و ل ى ف ا ل أ و ل ى ه ك ذ الترتيب يعني 12 ا أ خ ي ر ا ل واجب ويسقط بالسهو والجهل واجب يسقط وبالجهل. فالترتيب بين الفوائد إ ذ ا كان عن جهل أ و نسيان ف إ ن ه لا يمنع ص ح ة ا ل ص ل ا ة اذا كان عن جهل أ و نسيان ف إ ن ه لا يمنع ص ح ة السر ص